ve nistavfiro Rabbekum, thumme tubu ileyhi yumtigkum metaan hasanan, ila ajalim ve yetikuladi fadlin fadna, ve in tablaf, inni aqafu aliykum adabayy min kabir, ila هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْ أَلَا حِينَ يَسْتَوْشُعُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ İzlediğiniz